يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَطَاهِرَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَمَن يُ كلا إنها لغى مزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 121. والذين يصدقون بيوم الدين 122. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 123. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون 125. على لوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون